شديدا مِلَّةٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كَانَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 تَنَادَى لَكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِم إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 ما بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وذدناهم هدى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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذَا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليظهر أيها أزكى طعاما فليظهر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق صِمْنَهُ وَلَا يَتَلَقَّفُ وَلَا يُشْعِرٌ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِذَا إن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُ إِذَا أَذَدَ.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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قنيد، فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَذَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 تغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشول وجهه بأس الشراب وساءت مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا قضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كِتَابَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ منكملوا وأعز نفرا ودخل جنته وهو غالب لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنف قفيك وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا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 وَالضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ فَأَقْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَقْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَانٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ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 بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة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 دوني وهم لكم عذب بأس الظالمين بدلا ما أشهتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عذبا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا يَقْرَؤُهَا وَلَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَنِ أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا ربهم أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبلاً وما نُسِلُّ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُزْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُهُ زُوَاعٌ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَذْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ يَنِ أَوْ أَمْضِيَ حُكُباً فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَينِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُ مَا فَتَتْخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً فَلَمَّا جَاءَ وَزَع قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَكَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في بحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تستلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فَقَد قَحَّتَ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا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 تطعماء لها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فرجدا في جاجد يريد ان يقضى فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا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 أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما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 وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 فَإِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَلِكَ الْقَرْنَانِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْتَرِينَ ستون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه رب بي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 قُرِئَ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَحْصَارُهُمْ فِي غِطَاءِ إِنَّ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَ لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا من دوني أولياء إننا أعتذرنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأغسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا